أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل من من خلق الأرض والسماوات العلى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 ك فطونا، فلبثت سنين في أهل مدينا، ثم جئت على قدري يا موسى، وصنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بأياتي ولا تنيا في ذكري.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 قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم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 وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتموا له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر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 ولقد أوحينا إلى موسى نصر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركو ولا تخشى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 قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى قال فان قد فتن قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى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 قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هم ملنا اوزارا ولكننا هم ملنا اوزارا من زينه القوم فقد افناها فكذلك القاسمري فأخرج له موجلا جسد له خوار فقالوا هذا إلى هم وإله موسى فنسي فلا يرون ألا يرجع إليه موقلوه ولا يملك له مضروه ولا نفع ولقد قال لهم هاون من قبل يا قوم إنما فتتموه وَإِنَّ رَبَكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنَبْرَحَ لن عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْنَا مُوسَى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني اف عصيت امري قال يا ابنا امم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِن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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ اللَّدُنِّ ذِكْرًا مَّنْ أعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يَوْمَ يُنَاق يُنفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا باستموا إلا عشرا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 فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا اَمْتَ يَوْمَئِذِيَ تَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا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 ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمُ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِيُولِنُهَا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا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 124. لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 125. وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا 126. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهموا بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقانوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا